دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفتر إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفترا فليطعم ومعنى فليصلي أي فليدعى